أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ أَيُّهَا الْمُشْرِكُونَ خَبَرُ الْأُمَمِ الْمُكَذِّبَةِ مِن قَبْلِكُمْ مِثْلَ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَغَيْرِهِمْ فَذَاقُوا عِقَابَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ الْكُفْرِ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عذاب موجع بلى قد اتاكم ذلك فاعتبروا بما ال اليه امرهم فتوبوا الى الله قبل ان يحل بكم ما حل بهم ذلك بانه كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فقالوا ابشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله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 واستغنى الله عن ايمانهم وطاعتهم لان طاعتهم لا تزيده شيئا والله غني لا يفتقر الى عباده محمود في اقواله وافعاله زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلا وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم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 للحساب والجزاء فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير فآمنوا أيها الناس بالله وآمنوا برسوله وآمنوا بالقرآن الذي أنزلناه على رسولنا والله بما تعملون خبير لا يخفى عليه من أعمالكم شيء وسيجازيكم عليها يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات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 هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير والذين كفروا بالله وكذبوا بآياتنا التي أنزلناها على رسولنا اولئك اصحاب النار ماكثين فيها ابدا وقبح المصير مصيرهم ما اصاب من مصيبه الا باذن الله ومن يؤمن بالله يَهْدِ قلبه والله بكل شيء عليم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 فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ أَعْرَضْتُمْ عَمَّا جَاءَكُمْ بِهِ رَسُولُهُ فَإِذْن ذَلِكَ الْإِعْرَاضُ عَلَيْكُمْ وَلَيْسَ عَلَى رَسُولِنَا إِلَّا تَبْلِيغُ مَا أُمِرْنَا بِتَبْلِيغِهِ وَقَدْ بَلَّغَكُمْ مَا أُمِرَ بِتَبْلِيغِهِ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 وعلى الانشغال بالمال وهذا الجزاء العظيم هو الجنه فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ما استطعتم إلى طاعته سبيلا واسمعوا وأطيعوا الله ورسوله وابذلوا أموالكم التي رزقكم الله إياها في وجوه الخير ومن يقه الله حرص نفسه فأولئك هم الفائزون بما يطلبونه والناجون مما يرهبونه إن تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم إن تقرض الله قرضا حسنا بأن تبذلوا من أموالكم في سبيله يضاعف لكم الأجر بجعل الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة